الى الشيطان الرجيم والله خبير بنا تعملون ما كان للمشركين ما كان للمشركين أن يعمروا مساجداً onaainka aan papa من آمن بالله واليوم الأخي وعقال وآت وآت الزكاة وعلم E the only ones